يا قلبي خل عنك الحزن خل المشاعر تتزن هه كل شيء له عندي وزن لا تتعب اللي يجي لك يا قلبي يسجيك الغرام عشته بأعماقك هيام اتبدل بلحظة ظلام اصبر ولا يقضي عليك ساخر ترضك الشعر جهر درارها ليسعر عمشي لك الدرد وعن وعن وعن الشعر جهر درارها ليسعر امشي لك الدربة الوعر ما اجيب لك اضركي قفية مكفة الجواه مشاعر ذق النواه حتى اشاشق الهوات يدرك مدانو حشريك يا قلبي خل عنك الحزن خل المشاعر تتزن كل شيء له عندي وزن لا تتعب اللي يرتجي يا قلبي اسقيك الغرام اشتب اعمقك حيام اتبتل بلحظة ظلام اصبر ولا يكحي علي يا قلبي wa fi wa na fi ya mi khan te waq din بان اهلك ضياع طيعل شي ما يطاع كل امي شاعر بك جياع والحسرة دايم تكتسين لا تلحق الفكر انسرح او جمع الضعف وطرح مامز من شان وجرح الطبل اجروحك يحين لا يحريقك وحجي جمر لو حالك ضلوع حمر مو كل اعوام العمر عضيك يا قلب تحتي ولو تصلي جمع الغضاء نار يزعك اللغة اصمت ترى يوم الفضاء لابد يجي يوم اهو شي يقرب يخلك بثقه مرتاح والهم محرقه وبسعاده اطرقه ترى السعادة تحتري ما هي بصابة تكتوي لما المشاعر ترتوي صدق طهارة تحتوي ابشرك رزقك يجي خلك على الهقوة ترى مهما الفرح عنك ترى مهما تغير اركي اشبهك المطر اقولك شي فيهم بنعطر يا قفي لحروفي سطر سفرته هادي يا تبي يا قفي تكرم في عطاك لا تحسب هذا خطاك كل شي الغالي فيك في, في كنوز ارض اشتريه خلنا بفكد في ف سعد لو فيك ترجع مره عد وتعال على حالك وعد ما شي بال ya قلبي ارتح الضمير يكفيك بالدنيا تصير معبوب بقلوب الكثير الخير دايم يعتنيك يا قلبي خل عنك الحزن خل المشاعر تكتزن ايه يا قلبي سيكن يا دخيلك انت الحزن هل المشاعر تتجن كل شيء لا عندي ولا تسأل اللي يركجي يا قلبي يا دقيقه ترى علي يا قلب بنزل الحناس ترى شو ادري بأن أهلك ضياع طيال شيء ما يطاع كل من شاعر بك جيع والحسرة داين تكتسين في لا تنحق الفكر انسرح او جمع الضعب وفرح ممز من شان وجرح لا, لا يا حريقك وحجة الجمر لو حلاك ملوع الحمر مو كل اعوام العمر عصيك يا قلب تحديد ولو تصليك جمع الغضاء بالنار يا زاك اللغة اصمت ترى يوم الفضاء لا بتيجي يومه وشي مجد أحوالها محرقة ومسعادها طريقة ترى السعادة تحتني ما هي بصابة تكتوي لمن بشاعر ترتوي صنبي طهارة تحتوي أبشرك رجك يجي بلك على الهجوة ترى مهما الفرح عنك ترى مهما تغير أو جرى تلوى لحد يحتني بلك على خبري قوي لو دي بك يبرج ميعوي على اللي محتوي اشترك يشبك المطار اول اشي بهم بالعطار يا جلبي الحروبي صطر تقربها دنيا تبي يا جلبي تكرم في عطاك لا تحسد حدا خطاك كل شي الغليب في ذاك بك نوزي عرض وعشتنيك خلنا بغاك يدفو فالساعد لو بيكبر زمن رعد وصع على حالك وعد ما شي بلكني حني يا جلبي مرتاح الضمير يكفيك بالدنيا تصير محبوب بقلوب الكثير الخير دائم يعتنيك يا قلبي خل عنك الحزن خل المشاعر تكتب زين كل شيء له عندي وزن لا تتعب اللي يجي يا قلبي الغرام استهباعك كلام همشي لك الدربا الوعر ما اجيب لك اذركي سخر جرها كالشعر جهر لك الدربا الوعر ما اجيب لك اذركي حتى عشاشق الهوات تدرك مدانو حشرين يقض دخل عنك الحزين خل المشاعر في شيء لحندي وزلة تتعب اللي يرتجي. يا قلبي يسقي كالغرام. عشت با عمق كيام. اتبتل بنحظة ضمام. ولا يبحي علي. يا قلبي امذال الحنان. صحر الشراط الامان. وفي وانا في امي خان تهواك دنيا تهتوي. يا قلبي لك عندي سؤال. تنكر تشيلك هالجبال والحر ماهو في ايدي ادري بان ضياع طيالي شي ما يضع كل المشاعر بك جياع والحسرة دايم فيك تسمي لا تنحق الفكر سرح او جمع الضعف وطرح ممز من شن وجرح اصطر لجروحك لا. يحير لا يحرقك وحجة جمعك زحرة تضرح جان بخلك هفقه مشح ولا هم محرقه وبالسعاده اطريقك ترى السعاده تحتني ما في تصعد بس تكتوي لما نشاع تصير تكتوي صدق طهارة تكتوي ابشر الكلكيجي خليك على الحق وعترى مهما الفرح عنك ترى مهما تغير او جرى على اللي محتوي لو ضاقة تفصل عانفي احتر في اشبه كالمطر اولي اشي بيهم بالعطر يا قلبي لحروبي سطر تبقر بها دنيا تبني يا قلبي تكرم في عطاك لا تحسب حدا خطاك كل شيء الغلي في داك تكنوزي عرضي اشتري خلنا بضاك تفوفا سعد لو فيك مرزا مرعد وقع على وعد ما شيء بالكوني حني يا جلبي ارتاح الضمير يكفيك بالدنيا تصير معبوض بقلوب الكثير الخير دايم يعتنيك